أيها الأحباب خير ما نبدأ به فقرات هذا الحفل المبارك تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامعنا الطالب القارئ إن شاء الله رب العالمين أحمد إبراهيم عبد الصمد فليتفضل موفقا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل حب نوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانا تؤفكون فالي كل اصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الالعيم وهو قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي ينشاكم من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون وصف شَاهِ بِ أُذُنِ إِلَى سَمَائِهِ إِذَا أَسْمَعَ وَيَنَادِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَلَايَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ جُنُدًا وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقَ بِحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ لا تدركه البصار وهو يدركه البصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصافل فلنفسه ومن عم يفعلها وما ما شاء الله تبارك الله نسأل الله جل وعلا أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يقيك من شرور الجن والإنس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صوتك وفي تلاوتك وأن يجعلك قرة عين لوالديك وأن يحفظك في الدنيا وأن يجعلك من أهل المراتب العالية في الآخرة هذه تلاوة مباركة لهذا الابن الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون من الصالحين وأن يلبس والديه تاج الكرامة يوم يقوم الناس لرب العالمين